Boo! <laughs> لا يسبقهن بقوم لو هم في امره يعمنون يعلم ما بين ايديهم and that فَل يؤ مِنُْ وَجَعَنَّ فِي الأرِّرَاس تَمدَ فيِيهِم وَجَعَ النَّ فيِيهَا فيِي جَجَ صُوبُلَ عَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وما وَنَبلَلكُ بِشَّ وَ الخ فتنةَاء